<تصفيق> <تصفيق> يا هاجس يا هاجس يا صااد يا هاجس يا حياه يا حس طاب عك الي ضقت تنخاني واثر الطبع عانا تغيير منها يا اكتم وشوفك على ليات تحداني تبغ قلبي وتال وانت راعي لكن عشانك بسندها وانا ماني ناكل وقوفك معي في كل خافية بس رجبيوت القصيد بدون عنواني واللي قراها بيفهم في معاني أنا بلى يا القرار اللي تنصاني على الجهاز فتحت وقت عصري يوم إن قرأت وواجهي شكل ألواني وانهل دمعي على لوجان جبرية قرار نقضي وانا فرحا وزعلاني يا كيف بختار في قلبي وعيني يا صحيح فرحان من قربي لشباني وزعلان من ترك تدرد وشياه في ديرة رجال الوفا ذر بين الإيماني أهل الكرم والمعازة والشهامية في ديرة الشيخ بيس يرمز بنا الجالي طرع وكاسب كل فخرية رجل على طيبنا بعطر حراني ما ينطح الله الثقيله دون ما وياه اليال فتاه تشوف دلال رسلاني محكورة بين خولاني وبريا في واجبك ما يقدم غير قعداني بعدانهم بارك في كل صيني يا حمر النوارها لا طلعت وشاني انسى الميعاد لي من ثارت الهي في ديرة اخوان جوز كان مسكاني اربع سنين اتمر في عيني شوية ولقيت فيها الرجال اللي على شاني كلن يدوس الخطار لجلي في داوية قويت من شام مارم طنخ وشجعاني نطاحت إلا العدا في كل غرية وفي حرب بعطيك عنهم كل برهاني بيوتهم بالوفاء والطيبة بنية واعتبها اللي تراجح كل ميزاني نبع الوفى اللي عانى الهزلات منقية واليام دحت عنزاه خخراً لقيفاني كسابت الطيب واصقر داوية ما كني إلا وصط ربعي وخلاني صدق معزاه مع وخوتنا رجولي وأنا على المرجله وابوي وصالي ما تحجم إلى العرب لو تقطع يديه والعذر مني لكم في زلة لساني وعان الغلط كان جا مني بعفوي وبزوركم يا عرب كان الله حياني مقطع وصالي ما دام روحنا حياه بيوت الرشد نظام بدون عنواني يوم النثرات هجوس وقت عصر يا نظام بدون عنواني Yo me tarayou, se hoy getar sareia. Yo mentira te se